القلب يحزن والمدامع غزيرة في جوف نار من لهبها تباكيت القلب يحزن والمدامع غزيرة في جوف نار من لهبها تباكيت والدار ظلمة كانت أميت نيرا يا يم وينك من دونك خلال البيت قربيت على الفرق المريرة آمنت بالله وبقداره تراضيت الموت حقا وكل الله مصيره وموتني بقرنك يا يوم ما تعسيت هذا جلالك وريحك في عبيره كل يوم شمى وإذا شفت تهنيت صوتك يا يمى يا محلى أثيرة وحنانك يمى يخليني تدافت يا يمى منه أجيلا واستشيرا يعدلني لا شكت الصواب وتناحت يوم كنت عندي وكني أمير ديرا كلني يناديني يكلم قل لي تغليت يوم رحت يومة وكني في جزيرة وحيد فيها عن الناس يتواري أجيل ويا في وقت الضيرة محد سأل عني يقول لي تغديت وبيت ليني وعيوني سهيرة كم الليالي نائم ما تعشى الظروف يوما تواجهني عزيرة. أشك ولا الله بظروفي تعنيت يا كم تعلمت من معاني غزيرة يا منهل التعلم التعليم منك ترابيت كم قصة قلتي للماضي نزيرة ونجيت عندك سوالي فكت آه يا يمان مبرات الأخيرة مليتك في ترى محثت امن يا يما نظرات الأخيرة ما له تكفي تراب ثم حثت بشري يما بدعوات كثيرة كل ما ذكرتك والرحمن صرت بشري يما بدعوات كثيرة kan du körta? Och den rådmande sallar det. Kan du körta? Och